في زمن يبكي فيه الرجال ضحك رجل وسخر من المصير يسقط ثم ينهض كأنه كرنفال من الجنون إنه باقي صاحب الأنف الذي هز البحار بسخرية كنت تابعا في سفينتي رج واليوم أقود أمما أنا الذي حول المهزلة إلى عزم وعلما أنفي ليس عاراً بل تاجاً يتألق في السماء من سخر مني بأتي يخشاني في خفاء تفرق جسدي ولكن مجدي لم يتفرق كل قطعة مني تقاتل وتفجر حرباً إذا تحرك ضحكت على الموت وسخرت من الملك والسيف أنا المهزوم الذي صار نجماً على كل حيف يا بوكي ضحكت والنار تحت قدميك سخرت من القدرة والخوف ومن يناديك انت جنون بعينه والهيبه في لباس سخريه باقي ذا كلاون ار از فروم ذا فول موك ذا كينز ام ابوف ذا مور دي لاف ذا ماس بيد فير ذا نيم اي تير ماي جوك انتو انليس فين راني العالم نقطه فصرت سيد النكته جمعت شجي بوكي وجعلت لي خوفه قصتي المفتوحه تجار الموت تحت امري والبحر يهتف باسمي من يسخر اليوم سيجد غدا في خدمتي ضحكت على الضرواتي والأسماء والأروش محجتي للسيف وكلمتي تهزم جيوشي إذا تكلم باقي يصمت البحر والموج وإذا مات يضعك الأبر منه ويهتف بالخوف يا باقي ضحكت على الموت والخدعة سيرتك تمزج بي الهزل والدمعتي أنت صح الجنون والنار والحياتي Clown of Chaos King of Show Every Scars a Burger Show Fall or Fly I Never Care Buggy the Legend ا كتو حين بك العالم تفرعت ولمسدت كل قطعه مني تردد الخوف يرتدي انفا احمر يا روچة التارون اليوم من علي التلميذ كالمنجنون صار خطرا على العالم كله قامت نافو وكل ماتش ولكن نافو ويلهيا ديفولت الخمره يفيا دمر جنقول وما خفوا متي ورجالعاكي سيرتو كحكي والفوده بمن يحكم في التاريخي نقطة ده اول Nəmə vədnəyinə